بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين هذا هو الدرس التاسع في سلسله اخلاق واداب طالب العلم بشيخنا ابي عبد الأعلى خالد بن محمد بن رحمن المشري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا المجلس في ليله الثاني من ربيع الثاني للعام الـ 3300 بعد الـ 400 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ف ونبدأ هذا الدرشة إن شاء الله تعالى بذكر ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من حصن السمت والهدي الصالح وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه ابو داود في سننه وأحمد في مسنده والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة وكذلك أخرج الخطيب في الجامع عن شيخه أبي عم أبي عمر عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الله ابن مهدي وقد ترجم له خصيف التاريخ فقال كان ثقة أميناً عن محمد ابن مخلد العطار قال أخبرنا أحمد أحمد ابن منصور أخبرنا حرملا أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول نعم ان حقا على كل نعم ان حقا على من طلب العلم على من طلب العلم ان يكون له وقار وسكينه وخشيه وان يكون متبعا لاثر, لأثر من مضى نعم من مضى قبله ثم هذا سند صحيح عن مالك رحمه الله تعالى مالك ابن أنش كان إمام هدى وقوله هذا بلا شك مع مأخوذ من نشكات النبوة فهذه الصفات والسمات التي أشار إليها لطالب العلم بلا شك تعتبر من أهم ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم بل هي تظهر عليه كأثر لمن تفع به من العلم أن, أن يظهر عليه الوقار وأن تصحبه السكينه في أقواله وفي خطواته وأفعاله وكذلك أن يتفم بالخشية والخشية هي عمل من أعمال القلوب يظهر أثرها على جوارح فإن الخشية إذا عمرت قلب طالب العلم بلا شك أثرت عليه في طلبه للعلم في يكون خريصا على تقوى الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وكذلك في أحكامه فلا يفتي بغير علم ولا يحكم بالهوى ولا يقع في مساوي الأخلاق ولا في سفاسف الأمور ولا في فيما ذمه الصرع ولذلك قيل إنما العلم الخشية هذا هو معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وعليه فقد قال الخطيب البغدادي يجب على طالب الحديث ان يجنب اللعبه والعبث والتبذل في المجالس اما <تصفيق> السخافه وضاحكي والقهقهه وكثره التناظر واذنان المزاح والاكثار منه <تصفيق> لا فيما يستجاز من المزاح قليله او يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الادبي وطريقه العلمي اما فاما متصله ما فاحشه وسخيفه وما اغرى منه الصدور وجلب الشر فانه مذموم ومكثره المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءه والضابط في هذه المساله هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد افرد له البخاري في الادب المفرد وكذلك الترمذي في الشمائل والبغوي في سمائي للنبي المختار بابا يتعلق بصفه مزاح النبي صلى الله عليه واله وسلم هو ايضا افرض بابا اخر يتعلق بصفه ضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن تعلم الهدية في هذا الباب كان مقتصدا وكان متحليا بالهدي الصالح والسمت الصالح الذي بين الرسول صلى الله عليه وآله أن هذه السمات جزء من أجزاء أو من 25 جزءا من أجزاء النبوة و من الأحاديث التي أوردها أصحاب الكتب المذكورة في كتبهم ما أخرجه الترمذي كما بينا في الشمائل ومن حديث عبد الله بن الحارف بن جر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك إلا تبسما وفي رواية قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الحديث كما بين الشيخ الألباني في تحقيقه على الشمائل من رواية ابن لهيعة ابن لهيعة معروف بزوء الحذر ولكن وجد له الشيخ طريقا أخرى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواية العبادلة الثلاثة أو الأربعة عن ابن لهيعه هي تعد من أصح مرويات ابن لهيعه أو إذا روى العبادلة عن ابن لهيعه فإن ما حملوه على ابن لهيعة يكون صحيحا يعني يكون من صحيح من صحيح حديث ابن لهيعة والعبادله هم عبد الله بن المبارك ثم عبد الله ابن وهب عبد الله بن المقرئ وقيل يضاف اليهم قطيبة وأيضا أخرج الترمذي وأيضا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال وما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني إلا ضحكة وفي رواية إلا تبسمة وأيضا جاء في الصحيحين الحديث عائشه رضي الله عنها أنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نا مستجنا قد توضاحكا حتى أرى منه لهوات لهواته إنما كان لم يبتسم لأنه ما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم في الضحك حتى ترى منه اللهوات والتي تكون في داخل الفم. في اعلى الاسنان و... وكذلك اخرج الامام مسلم مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اذا صلى الفجر جلس اذا صلى الفجر جلس حتى يطلع الشمس قال وكانوا يجلسون فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية أي كان الصحابة يجلسون بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسموا معهم إذا ضحكوا يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم و... وأيضا ثبت في أكثر من حديث انه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه فهذه الأحاديث أو مجموعة هذه الأحاديث يبين لنا صفة نصفة ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يعني تقدم أن أكثر ضحكي أن أكثر ضحكي كانت بالشمن، وفي بعض المواضع. أنه ضحك حتى بدت نواجزه هذا أقصى ما جاء في ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم. وآله وآله وكما يعني جاء في حديث في حديث جرير أنه ما رأاه الرسول إلا ضحك أو إلا تبسم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان من سمته التبسم التبسم في وجه أصحابه كان يتسم ويقابل أصحابه بالبشر وبالتبسم وهذا يعد من الصدقة ان تبتسم في وجه أخيك فليس من سمت طالب العلم عبوسة عبوسة الوجه أن يعبس وجهه في وجه أخيه أو في وجه أقرانه أو في وجه جيرانه أو في وجه يعني من يختلط بهم من يختلط بهم من العامة من العامة المسلمين بل من سمت طالب العلم أن يكون متبسما طليقاً الوجه. نعم قد يظهر عليه أحياناً آثار الحزن تغيره من البشر. فإنه صلى الله عليه وسلم كان نعم كان يحزن ويفرح وكان يعني يضحك وكان أحياناً يعني يظهر على وجهه الغضب. يعني هذا على حسب اختلاف الأحوال ولكن نحن نقول الأصل أنه لا يكون الأصل في طالب العبوسة عبوسة الوجه كما قد يظن البعض وهذا لا يتنافى مع الوقار ولا مع حسن الهج. يعني لا يتنافى هذا مع السمت الصالح لطالب العلم أن يكون مبتسما ولكن التبسم كما هو معلوم يختلف عن إيش؟ عن الضحك الزائد عن الحد الذي يصير إلى حد العبث. أما بالنسبة لصفة مزاحه، مزاحه صلى الله عليه واله وسلم، فقد أخرج الترمذي أيضا في الشمائل بسند حسن. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المداعبة والمزاح مع بعض أصحابه في بعض الأحاديث والذي هو محكوم بهذا الحديث أو هذه الأحاديث محكومة بما جاء في حديث أبي غريرة أنه كان إذا مزح لا يقول إلا حقا فأيضا جاء من حديث أناس بن مالك وأخرجه أيضا أبو داود هو الترمزي يعني في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين على سبيل المزاح قال أبو أسامة راوي الحديث يعني لانه لأنه بلا شك ليس أنسا ليس أنس وحده مختصا بأنه ذو أذنين ولما يقول له صلى الله عليه وسلم هذا كانه كانه يعني قد اختص بشيء شاذ او غريب هذا الأذنين هذا طبق على كل احد كل كل انسان له له أذناب. فهذا كان منه كان منه صلى الله عليه وسلم على سبيل مع انس رضي الله عنه يا الأذنين هذا حق ليس فيه كذب وايضا أخرج أيضا الترمذي وابداود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغريب وقال الشيخ الألباني رحمه الله إن إثنان له صحيح على شرط الشيئين. <تصفيق> عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن رجلاً استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحمل أي سأله أن يحمله على دابة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولدي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولدي ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولدي الناقة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهل تلد هل تلد الإبل نعم الإبل إلا النوق هل تلد الإبل نعم إلا النوق أي إن الإبل نعم إن الإبل إحنا إن الإبل, الإبل, الإبل لا تلد إلا النوق وأظن أن الله يحمله عليه, عليه على يعني المولود الصغير الذي لا يستطيع أن يحمله لما قالوا ما أصنع بولد الناقة فبين فالله سمن الإبل إنما تلد النوق وسوف يحمله على الناقة وأيضا جاء أخرج أيضا التلميذي من حديث أنس أيضا وقال الشيخ الألباني في تحقيقه على الشمال إثنانه صحيحا على شرط الشيخين أن رجل من أهل البادية كان اسمه مزاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية من البادية فيحصن إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هديته بأن يجهزه إذا أراد أن يخرج أي يعود إلى البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مازحا مع زاهر إن زاهرا داديةنا ونحن حاضروه فإن زاهرا والمقيم البادية نستفيد منه ما يستفيده الرجل من باديته، يعني يعني كأنه أحضر البادية عندنا ونحن حاضرون، أي نحن حاضرون المدينة أيضا نفيده مما عندنا في المدينة وهذا يعد من كرمه ومن مكافأته بالمعروف صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إليه ولمن أهداه. وذكر هذا على شبيل المزاح لما جعل زاهرا هو البادية إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون ثم بين أنس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب زاهرا رغم أن زاهرا كان رجلا جميما أي قبيحة الصورة رغم أنه مليح وأسيرة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما لم <تصفيق> هو يبيع متاعه <تصفيق> <تصفيق> فاحتضنه صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو لا يبصره فقال زاهر من هذا ارسلني فالتفت فعرف انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل لا يألو ما ألسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من يشتري هذا العبد يقصد زاهرا فقال يا رسول الله إذن تجدني كافذا أو قال والله تجدني كافذا أي يعني لا لن يشتريني أحد فأني لا أساوي يعني كما قال شيئا البضاعة الكاسدة التي لا تباع لأن الناس لا يرغبون فيها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنك عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال فهذا أيضا من صفة مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه جاء خلف زاهر دون أن يدري به فاحتضنه من الخلف إلى أن قال أخذ ينادي من يشتري هذا العبد وزاهر يعد عبدا يعد عبدا من عباد الله هذا ليس من الكذب ولما وجد زاهر هذا منه صلى الله عليه وسلم بادله أيضا المزاح الطيب الذي أيضا ليس من الكبد حيث قال والله تجدوني كاسدا فإنه يعرف أنه أن أحدا لن يرغب فيه لو كان يباع لأنه كان دميما رضي الله عنه من طواضعه رضي الله عنه ومن معرفته لنفسه رحمه الله لأن عرف قدر نفسه هذا ليس فيه الذم لهذا الصحابي الجليل لأنه صلى الله عليه وسلم ما قصد بهذا أن أن يعني يذمه أو أن يحجه بالعكس لما قال ظاهر هذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المدح وبهذه التسكية التي ما كان ينالها إلا بهذا إلا لما قال هذه العبارة حيث قال الله صلى الله عليه وليه وسلم أنت عند الله غال أو قال لا لكن لكن عند الله لست ذكاكسي وهذه بصرة ما بعدها من بصرة جاءت في موت النزاع جاءت في موت النزاع مذ حبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي والشاهد أن طالب العلم عليه أن يتوسط وأن يقتصد في أموله كلها يقتصد في الضحك والاقتصاد في الضحك أن يكون الغالب عليه التبسم دون أن يضحك بصوت عال ولكن لا بأس أحيانا أن أنه يوجد ما يشير الضحك حتى يضحك طالب العلم حتى تبدو نواجزه،, نواجزه كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون الأصل فيه أنه يرفع صوته بالضحك دائما هكذا لكل صغيرة وكبيرة كذلك أيضا من نسبة في المزاح لا بأس أن يمزح طالب العلم أحيانا مع, مع إخوانه ومع جيرانه وأهله وأقاربه على أن يكون المزاح بالصدق والحق لا يكون كذبا وعلى أن يكون المزاح بالقدر الذي لا يخرج عن حد الأدب هذا طبعا بلا شك يكسب طالب العلم الوقارة والسكينة والهيبة وحسن الهدي وحسن السمت أما طالب العلم الذي ينجح في كل لحظة وفي كل وقت دون ضابط أو رابط ولا يتق الله في كلامه يعني لا يفرق بين الحق والباطل ولا الصدق والكذب في مزاحه هذا بلا شك تسقط عنه الهيبة ويسقط عنه الوقار وتتركه السكينه ومن المواطن الطيبة التي تبين هذا السمّة مطالب العلم ومن الكلام الطيب في هذا ما قاله الشيخ بكر بكر ابن عبد الله نعم في هلية طالب العلم حيث قال بطالب العلم تحلى بأداب النفس من العفاف، من العساف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح وخفض الجناح ومتحملاً ذل التعلم لعزة العلم ذليلاً للحق فقال الشيخ بن وثيمير رحمه الله تعالى في بيان قوله وشكون الطائر من الوقار والرجانة إلى آخره هذه أيضا لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة نعم سواء نعم سواء في المشية أو في معاملة الناس نعم ألا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار نعم بل يكون خافضا للجناح متحليا بالآداب التي طليق بطالب الأن قد أخرج السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الإملاء والاستملاء بس عن يحيى ابن بكير أنه قال أم كان مالك ابن أنس إذا عرض عليه الموطأ لبس ثيابه لبس ثيابه ويأخذ ساجه وفي رواية هذا الأثر عند الخطيب البغدادي في الجامع نوخار ويأخذ تاجه والساج هو الطيلصان وما يلبس على الرأس في صورة التاج يأخذ شاجه وعمامته ثم اطرق ولا يتنخم ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاما <تصفيق> لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم <تصفيق> أيضا أخرج السماعي بسندا صحيح عن معن ابن عيسى القصّاز ومن أخص أصحاب مالك من أثبت من روا المؤطّع عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال كان مالك ابن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيبه. فإن رفع أحد صوته في مجلسه ظبره فإن طهره بشدة نعم وقال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا نعم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كله منه رحمه الله من بيان أو من التحلي بالوقار وبالسكينة وبالأدب عند من قراءه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا موقفنا ان شاء الله تعالى نجيب عما تيسر من الاسئله ان شاء الله تعالى أرجس أرجلي طيبه يقول ما الفرق بين الآداب والأخلاق هل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص يعني الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الأدب والخلق من ناحية المعنى الاصطلاحي لا يختلفان كثيرا ولكن يقال إن الخلق منه الحسن ومنه السيء فالأدب لا يكون إلا الخلق الحسن، فالأخلاق الحسن هي الآذات التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها فكما صح في الحديث أنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق فمكارب الأخلاق وصالح الأخلاق هي الآداب نعم والله تعالى أعلى وأعلى هذا يقول ما هي الوسائل التي تساعد طالب العلم في ضبط نفسه نعم الوسائل التي تساعد طالب العلم في ضبط النفس أولها وأهمها التوكل على الله عز وجل الاستعانة بالله على مجاهدة النفس وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بالله على عبادته ونستعين بالله على مجاهدة أنفسنا وعلى ضبط أنفسنا وأيضا من الوسائل التي تساعد طالب العلم أن يلجأ إلى الله بالدعاء اللهم أسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى اللهم أسألك حسن الخلق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت هكذا الدعاء وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أهد يقولوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين هذا الدعاء ب... بالثبات أي بثبات القلب بلا شك يكون شبرا في ضبط النفس فالدعاء هو البداية بداية التوفيق للنفس لأي عمل أنت تسعى إلى النجاح فيه قل ما يعبأ بكم ربني لولا دعاؤكم ولذلك يعني صح في الحديث من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة فعليك أن تخلص الدعاء لله عز وجل وكان أيضا من دعائه صلى الله عليه والآله وسلم الذي يتعلق بهذا اللهم مات نفسي تقواها أو هداها في رواية وزكيها أنت خير من أنت خير من زكيها أنت وليها ومولاه هذا وهذه أول الوسائل التي بها تضبط نفسك تستعين أن تستعين بالله وأن تلجأ إلى الله بالدعاء. ثم بعد ذلك أن تهذب نفسك وأن تزكي نفسك بالعلم النافع وأن تحرص على حضور مجالس العلم النافع وأن تقرأ في كتب أهل العلم الربانيين وأن تتجنب مجالس أهل الأهواء وأن تتجنب المراء والغيبة والنميمة والكذب مما يضعف نفسك و. يضعف قلبك وأن تحرص على الصحبة الصالحة وان تحرص على ذكر الله في كل وقت يعني وأن تجاهد نفسك على طرق الأخلاق الذميمه كل هذا يعني يكون عونا لك على ضبط النفس وبالله عز وجل التوفيق وعليه السلام هذا الثاني يقول هل على المرأة اسم لعدم حفظ القرآن الكريم أسهل طريقة لحفظ القرآن من غير أن يغلب عليه الشيطان تحتمل المرأة يكون المرأة والمرأة بالصفوة من يعرف أن يكتب <تصفيق> نقول وبالله عز وجل الإعانة والتوفيق إن حفظ القرآن فهم ليس واجبا على كل مسلم ولم الواجب على كل مسلم على اقل الاحوال كما بين هذا اهل العلم ان يحفظ الفاتحه التي بها تصح صلاته وان يحفظ ما تيسر من الايات التي يلقاها بعد الفاتحه ولكن الواجب أو على كل مسلم الذي لا يجوز له أن يتركه إلا مع عدم القدرة حفظ الفاتحة لأن هي هي التي بيها تصح الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة من الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فذا أقل ما يجب أن يحفظ من القرآن على كل مسلم وأما بالنسبة لسه إلى إن كانت امرأة لا أدري السؤال المرشة ليس واضحا هل هي مرأة أم المرء فالمرأة أو حتى الرجل إن كان من عامة المسلمين أليس من طلاب العلم فلا يجب عليه حفظ القرآن ولكن يستحب يستحب له أن يحفظ ما تيسر من كتاب الله حتى ينال الأجر العظيم والسائل صوب قال المرأة وكما قلت لا, لا تختلف الإسابة يعني المرأة أو الرجل كما قلنا إن كان من العامة ليس من, من, يكون من طلبة العلم لا يجب عليه حفظ القرآن، ولكن مستحب له ويحفظ عليه حتى ينال الفضل والدرجات العليا، وأما طالب العلم فإنه بلا شك ينبغي عليه أن يحفظ كتاب الله. ما يجب عليه أن يحفظ آيات الأحكام أو أن يعرف مواطنها وكذلك الآيات التي تدل على العقائد وطالب العلم إن افتدأ طلب العلم من الصغر أي منذ الصبا منذ أن كان غلاما بلا شك أول ما يبدأ به حفظ هو حفظه في كتاب الله يعني الطفل الصغير الذي بدأ أبوه في تعليمه وأراد أن يجعله من طلاب العلم الشرعي أو حتى إن لم يعني يستمر في طلاب العلم الشرعي ولكن على كل كفل مسلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله قبل أي شيء من الصغر ولكن في زمان الغربة الذي نعيش فيه في هذا الزمان قلما في هذه المجتمعات الحالية خاصة التي تأثرت كثيرا بطرق الغرب الكافر في التدريس فصار للأسف فصارت أغلب المدارس في بلاد الإسلام إلا ما رحم الله من البلاد لا يهتمون بتعليمي الغلام الصغير القرآن في صغره فينشأ الشاب دون أن يحفظ كتاب الله في صغره كاملا أو دون أن يحفظ شيئا منه فإذا من الله عز وجل على أحد هؤلاء بالهداية وبالتالي الفرصة لتحصيل العلم الشرعي يجد مسقطاً بلا شك في بداية طلبي في حفظ القرآن الذي لم يتيسر له حفظه في الصغر نظراً لما بيناه من تفشي هذه الطرق الغربية البعيدة عن عن الشرع في تدريس أبناء المسلمين في تدريس أبناء المسلمين. ولكن على هذا الطالب أيضا إن يعني وفقه الله عزيزي إلى طلب العلم وإلى حفظ كتاب الله يجمع ما بين كما يقال الأمرين على قدر ما يستطيع فنقول لهذا الشاب أو هذا الرجل الذي قد يكون قد يعني تعدى العشرين أو الثلاثين أو حتى الأربعين من عمره ويريد أن يتعلم هدينه بل يريد أن يكون طالب طالب العلم بل يريد أن يكون عالما وقد فتح الله عليه واتاه الله عز وجل يعني من الإقبال على طلب العلم ما لم يؤتي غيره فمثل هذا يقال له عليك أولا مع حفظ كتاب الله أن, أن تدرس عقيدتك حتى تحصن نفسك من مواطن الشبهات التي صارت تعرض في كل مكان ولا نقول له انك تظل, تظل تحفظ كتاب الله لمدة عامين او ثلاثة دون ان تدرس شيء من عقيدتك التي انت هديت اليها خاصة انه اذا ظل يحفظ القرآن بلا فهم بلا دراسه وقد اقبل على هذا اقبل على التعلمين اقبل على الحفظ الكتاب فإنه ترد عليه شبهات كثيرة والشيطان يأتيه من مداخل كثيرة لا يستطيع أن يجد لها مدفعا أو دفعا إلا بأن يدرس عقيدة, عقيدة أهل السنة أن يدرس عقيدة أهل السنة وأن يعرف ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد الصحيح وعليه فنقول نعم إن حفظ القرآن كاملا قد أوجبه بعض أهل العلم على طالب العلم وعلى على العالم ولكن على التصفير الذي ذكرناه الآن ويكون هذا بالتدريس وكما بين أقل شيء أن يعرف طالب العلم مواطن آيات الأحكام والايات التي تدل على العقائد التي وقد تفقه فيها ودرسها بجانب حفظي نعم بهذا الخبر كفاية نعم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ونعم ونبره أخيرا إلى أن الاختبارات نعم تبدأ إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بعد القادم وبالنسبة للنساء إن النساء لهن اختبارات خاصة تختلف عن الرجال والذي يتولى انزال اختبارات النساء بعد مراجعة القائمون على منتديات بيت السلفيات يزاهن الله خيرا فعلى النساء أن يتوجهن إلى بيت السلفيات لمعرفة طريقه اختبارهم ويكون ما يعني يعرض لهم من مشكلات يوجهون فيه السؤال إلى القائم على منتديات الثلاثيات وان شاء الله تحل لهم ما يعرض لهم من مشاكل وهي نحسب نحسبهن نحسبه على خير ان شاء الله تعالى احنا من بالنسبه للرجال فاننا سوف نقوم بانزال ايضا اختبار او الاختبارات على منتديات دار أهل الحديث بالتوالي ويكون كما بينا أول اختبار يوم الثلاثاء بعد القادم وإن شاء الله يعني خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر أنزل جدول الاختبار أو جدول المواعيد والقادر الذي سوف يختبر فيه ولكن وبالنسبة بالرجال يعني في الغالب نجعل حد الاختبار إلى دروس هذا الأسبوع يعني إلى الدرس الأخير في كل مادة هذا الأسبوع يعني مثلا يكون درس اليوم في أداب طلب العلم وكذلك في أصول التفسير وآخر درس نختبر عنده إن شاء الله وكذلك بالنسبة لدروس الشيخ حسن عبد الوهاد كل الدروس في يوم الاثنين الماضي هي آخر الدروس إن شاء الله تعالى وبنسبة الكتاب التوحيد يعني نؤجل اختباره قليلا حتى نراجع الشيخ عبيد الجابري أيضا حفظه الله وحتى نكون قطعنا شوطا في دراسة الكتاب إن شاء الله تعالى والاختبارات تكون في أصل التفسير وأهلا وفي أدابي طالب العلم وفي المواد التي يدرسها شيخنا الشيخ الوالد حسن عبدالرهاب وكذلك آه في آه كتاب البيوع من عمزة الأحكام نعم نسأل الله لنا ولكم التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله لم أستخدرك واتنجو ليك واتنجو ليك